يصر أقوانكم في منتديات الطريق إلى الجنة أن يقدموا لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستقر ونعوذ بالله من شرر أنفسنا ومسيئات أمادنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 أن جمعنا وإياكم في هذه اللحظة الطيبة المباركة ونسأله سبحانه كما جمعنا في هذه الرواق المباركات أن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين ومع صحابته الغر الميامين رضي الله عنهم أجمعين مع حلقة جديدة من حلقات النحو الميسر ومع شرح متن بن أجروم رحمه الله عليه ومرت معنا الحلقة الأولى وكانت عبارة عن مقدمة ومرت معنا الحلقة الثانية وتكلمنا فيها عن تعيش الكلام وقلنا بأن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وسنتكلم اليوم بإذن الله جل وعلا عن أقسام الكلام نرجو إلى الإخوة المباركين أن يتابعوا معنا وأن يشاركوا معنا وأن يخطعوا ليس العيب في الخطأ فمن الخطأ نستفيد لا يمنعنا الخطأ أن نشارك بل شارك وأخطأ وكلنا نخطأ وكلنا نصحح وكلنا نتعلم ونستفيد بارك الله فيكم جميعا إذن قال ابن أجروم رحمه الله وأقسامه أي أقسام ماذا أقسام الكلام، ها وأقسامه ثلاثة وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف وحرف جاء لمعنى إذن هذه أقسام الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى إذن هذا الكلام الذي تعرفنا عليه الذي هو اللفظ المركب المفيد بالوضع أه؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام بمعنى أن الكلام لا يتكون إلا من ثلاثة أقسام إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرف أه؟ لا يتكون إلا من الاسم والفعل والحرف لا يمكن أن أخذ الكلام عن هذه المسألة ها فإذا قرأنا كتب الصحاح الحمد لله لكم. فإذا قرأنا كتب الصحاح فلا تجد فيها إلا هذا وإذا قرأنا كل ما كتبه الأدباء والشعراء فلا نجد كلامهم يتكون إلا من الاسم والفعل والحرف وإذا قرأنا القرآن كذلك فنجد في سورة العمان قول الله تعالى ها هذا بيان للناس وهدى دوَّ للمتقين. ها هذا اسم إشارة بيان هذه الكلمة اسم للناس اسم الواو حرف هدى اسم الواو حرف موعظة اسم للمتقين اسم إذا هكذا. ما؟ ونقلوا كذلك في صورة آل عمران. وكفلها زكريا الوحرف وكفل فعل وها ضمير وزكريا اسم هكذا يعني الكلام لا يتكون إلا من اسم أو فعل أو حرف طيب إذن قلنا ما هي ما هو ما هو أقسام الكلام؟ آه كما قال ابن شعوب ما هي أقسام الكلام؟ ما هي أقسام الكلام؟ بارك الله فيكم اسمون تماما اسم وفعل آه أقسامه ثلاثة جيد اسم وفعل وحرف آه اسمون وفعل وحرف أين, أين أين أين الرجال لا أرى المشاركات إلا من قبل الأخوان فأين رجال يا رجال الله يكرمكم بارك الله في الأخوات ونسأل الله تعالى أن يكرمنا برجال مرحبا بك طيب جزاكم الله خير إذن هذه أقسام الكلام أقسام الكلام بلاتة اسم وفعل وحرف اسم وفعل وحرف جيد يقول هنا فائدة يقول ابن عشرون رحمه الله ها؟ وحرف جاء لمعنى وحرف جاء لمعنى فيحتيز به من حروف المباني هناك حروف المعاني وهذاك حروف المباني فحروف المباني هي التي تنبني وتتكون منها الكلمة، يعني تبنى منها الكلمة، مثل ألف باء تاء جيم الحروف، الله يكرمك، الحروف الهجائية ما شاء الله، ها الحروف الهجائية، ها ومن وهناك حروف المعاني، ها وهناك حروف المعاني وهي مثل أن لن إذا كي لم إلى إذن هذه إما أن تكون حروف نصب أو حروف جزم أو كذا هذه تسمى بحروف المعاني فحينما نقول الكلام يتكون تماما الله يكلمك ولا يظهر معناها إلا مع غيرها نزاك الله خير نعم عندما نقول بأن الكلام يتكون من الاسم والفعل والحرف فإننا نقصد حروف المعاني ها حروف المعاني ومثل لم لم إلى آخره ولا نقصد حروف المباني لأن حروف المباني تكون ونبني بها الكلمة نبني بها الكلمة طيب يعني قبل أن ندخل إلى علامات الاسم لا بدك ها أن نتمرن وأن نتمرس على الإعراري فنقوم بإعراب قول الله جل وعلا هذا بيان للناس وهو وهدى وموعظة للمتقين ما هو إعراب هذا؟ ما هو إعراب هذا؟ هذا ما إعرابها؟ ها؟ يلا, يلا يا شباب مرتدأ يعني هذا كلها مرتدأ اسم إشارة مرتدأ جيد هاتوا هاتوا ما عندكم ها؟ آتم في جعبتكم <تصفيق> هذا حرف إشارة طيب الهاء الهاء للتنبيه ها الهاء حرف تنبيه أو للتنبيه أحسنتم ليست هذا كلها مرتدى وإنما الهاء للتنبيه وذا هو اسم إشارة هو اسم إشارة إذن هاء حرف للتنبيه لا محل لهم للإعراء حرف تنبيه لا محل لهم للإعراء وذا ذاء هي اسم إشارة اسم إشارة جيد اسم إشارة مبتدأ مرفوع مبني على السكون في محل رفع عفوا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع لأن ذا مبنية وكما تعلمون بأن أسماء الإشارة مبنية ولهذا قلنا ذا اسم اسم إشارة مبتدع مبني آ مبني على السكون في محل رفع هذا بيان آ هذا بيان بيان ماذا سيكون يكون إعرابها ما زا إعراب بيان هذا بيان آ خبر أحسنتم يعني عندنا في غرفة خبر وفي غرفة خبر وفي غرفة لم تجي لم تجي بعد وغضف آخر كذلك الكلام تجيب بعد نعم إذا الفائز غضفتين ههه <تصفيق> طيب خبر ها خبر كيف يكون الخبر مرفوع أحسنتم ها مرفوع بماذا بالضمّة ها بالضمّة الظاهرة على آخر أو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر نعم جيد هذا بيان، آه، بيان للناسي، للناسي. هذا بيان للناسي، ما إعراب للناس اللام حرف جر. أحسنتم. وهذا إعراب المدرسة. جاؤنا مشهور. <تصفيق> لا حاجة. اللام حرف جر. أحسنتم. أه... الناس اسم مجرور لماذا؟ ما الذي شرحه ما الذي شرح هذا هذا الاسم شرحه اللام مجرورا باللام احسنتم ما شرح المختصع يعرب المختصر شرحه مجرور نعم عانك الله يا نور الدين تعالى الله في عونك الله ينسان وعلامه شرحه احسنتم علامه شرحه الكسره الظاهرة الظاهرة الظاهره في آخره. Olla aikaa. Tyy. Apsentum. Mutta se on mitä Bayan. Mutaalluun Bayan. Bayan on liinäsi. Vohdan. بيان للناس واهدا، هدا على ماذا؟ معطف على ماذا؟ هذا بيان للناس واهدا على بيان، أحسنتم؟ على بيان، نعم، نعم، على بيان، على كيف يكون؟ المعطف على وعلامة طرفه هنا أين هي علامة الرفع؟ هذا بيان للناس وهدى ضمة مقدرة الله يكرمك ما شاء الله ضمة مقدرة على ماذا مقدرة على ماذا على ماذا على الالف أحسنتم ضمة مقدرة لا ليس على الياهودا ليس هدي <تصفيق> هدا ضمة مقدرة على الألف. منع من ظهورها ماذا؟ ليس تقل، ليس تقل. هاه؟ هاه؟ وإنما ماذا؟ ها؟ التعبض نعم، ليست تقل وإنما التعبض. يتعذر علينا أن ننطق بهذه الحركة. نعم جيد. أحسنتم. Jään kuuluu, että on. Nyt on se, että on. Jään kuuluu, että on. Jään kuuluu, että on. هو موعدة. موعدة على طاعة أحسنتم ها هو ما وعيده إذا الموعدهون معطوف على ماذا ها معطوف على ماذا على بيان نعم على بيان أحسنتم على بيان هي أكرمكم الله والمعطوف على المفعوم مرفوع وعلى مترحية الضمة الظاهرة على آخر ما شاء الله ما شاء الله هناك الله تعالى مشاركات ja sanoin, että laukaisit, että laukaisit, laukaisit, laukaisit, laukaisit, laukaisit, laukaisit, <تصفيق> لا اله الا الله الله يكرمكم للمتقين ها للمتقين نعم مرحبا للمتقين جيد للمتقين ها ال لم حفظ ماذا حفظ ا ال لم حفظ ماذا يا أخي محب السنة للمتقين حفظ ماذا ها ال لم حفظ شر حفظ شر نعم المتقين اسم جيد اسم مشهور بماذا؟ بالله وعلامة جره القصرة عفوا لا لا ليس القصرة للمتقين للمتقين ها علامة جره ماذا؟ عليا نعم نعم عليا عذر إن أخطأت فأنا أتابع أربعة غرف ولهذا قد يكون التركيز من جهتنا في بعض الأحيان. ضعيف فإذا أخطأت فقوموني بارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاء. نعم آه قلنا وعلامة جره الياء النائبة الياء النائبة عن ماذا يعني؟ عن الكسرة أحسنتم أحسنت يا محب السنة الياء النائبة عن الكسرة وتسمى بنون العوض نعم هذا هذا أمر آخر نعم لا نريد أن نتعمق سينوا بسير عفائكم سينوا بسير عفائكم الله يكرمكم إذا قلنا معروض ببيع النائب عن كسر لأنه ماذا لأنه جمع مذكر السالي ماشا الله جمع مذكر السالي نعم ثم نمره بعد ذلك إلى علامة إلى علامة الاسم إلى علامة الاسم أه؟ لو سألنا الشيخ ابن عزرور رحمه الله فقلنا له يا شيخ ما هي علامات الاسم هذا الاسم لماذا نعرفه بأنه اسم فيجيبنا رحمة الله عليه أو أجابنا أجابنا في الماضي فقال فالاسم فالاسم يعرف بماذا بالخفض يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول الألف واللام ودخول الألف واللام طيب إذن عرفنا أن الكلام يتكون من ثلاثة أشياء لا رابع لها وهذه الثلاثة هي الاسم والفعل والحرف وأعطانا المؤلف رحمه الله هنا علامات نميز بها لسمة من الفعل والحرف. إذا هذه العلامات الحقيق لها ضبع أساسي لأنك تستطيع أن تميز أن تميز بها بين الكلمات. بدأ بأول علامة بدأ بها المصنف رحمه الله وهي الخفض. اه فما هو الخفض في اللغه ما هو الخفض في اللغه ها الخفض لغه ما هو أه البطح ها التصفو كلي ها تفضل أخونا نازد الدين تفضل مع أخينا فارس ساعد أخاه ليدخل الغرفة. طيب إذا الخفض ضد الرفع أي ضد الارتفاع أو الانبساط أو التسفل أو كذا نعم جيد. والاصلاح. هو تغيير مخصوص على علامته القصرة وما ناب عنها وما ناب عنها وتغيين مخصوص علامته القصرة وما ناب عنها الكوفيون انتبه لهذه المسألة الكوفيون عندنا مدرستان في النحوي المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية م? الكوفيون يقولون ماذا الجر ها الجر. والبصريون يقولون الخفض ها ولا فرق بينهما لا مشاحة في الاصطلاح كما يقال ها ولا على ابن رحمهم الله نهج نهج البصريين في متنه ولهذا يقول فليس موضوع رفض الخفضي. نعم. إذن كل كلمة يعني هذه قاعدة لا تتغير أبداً. كل كلمة. آه؟ البصريون ما شاء الله. الكوفيون يقولون الجرم والبصريون يقولون الخفض. آه الكوفي طيب طويل والله فيك جاي كل اسم ينتبه الآن كل اسم يقبل آه كل اسم يقبل الجر كل كلمة تقبل الجر فهي اسم كل كلمة وجدتها مشهورة فهي اسم فهي يسق يقول تعالى وعلى الذين يطيقونه فديه طعام وشراب فكلمه طعام اسم وليست فعلا ولا حرفا لماذا عرفنا أنها اسم؟ ما بهذه الحركة الإعرابية التي جاءت في نهايهها هذه الحركة الإعرابية التي جاءت في نهايتها وهي الكسرة كذلك كل كلمة كانت تقبل الخفضة فهي اسم ولو لم تكن مخفوضة وسئت معنى هذا كل كلمة تقبل الخفضة فهي اسم نقول مثلاً هذا كتاب خالد هذا كتاب خالد فكتاب هنا ليس مخفوضاً ولكنه يقبل الخفض فنقول هذا عنوان كتاب خالد يقبل الخفض هذا عنوان كتاب خالد مجروب الإضافة كتاب هنا اسم لأنه يقبل الخفض لأنه يقبل الخفض في أمن الله يصلى الله أمانكم في أمن الله النوع أو العلامة التالية الخفض هو الجر الجر ليس من مصطلح هذا من مصطلح النحو من مصطلح النحو من اللغة ليس من التجويد نعم ليس ole, me puhumme arabiksi. Puhumme arabiksi. Me puhumme arabiksi. Me puhumme arabiksi. Me puhumme arabiksi. Me puhumme arabiksi. Me puhumme arabiksi. Me puhumme arabiksi. Me التنوين التنوين فما هو التنوين لغة ما شاء الله سبقكم بها الدرعاني التنوين لغة هو التصويت وهذا يعني في التجويد نفس بنفس, بنفس الأمر حتى في التجويد نقول التنوين هو التصويت بمعنى نون الطائر إن شاء الله نون الطائر معنى صوت جيد أما اصطلاحا التنوين نون ساكنة جيد تلحق آخرة الاسم لفظا وتفارقه خطا معلوم السلام الله وتفارقه خطا نعم وطبعا التنوين يكون ضمتان وفتحتان وكسرتان نعم تلحقوا آخر الاسم لفظا لا خطا لفظا لا خطا لا. لفظا لا خطا جيد هذا هو التنوين فخرج بقوله ساكن بأنه ماذا Keen omit hävätIS sa吧. Ymmertö... Graa-yaan rųj Jacques. Muoha rųjų jūnų jūnų hodinu? Hraoo rųjų jūvų, či varamishu kā? Kyse Responu Rea-y Valifanun. Mä en ole valifanun. Telefoninä minä en ole valifanun. Mä en ole valifanun. Janus Shaxeletti kuullaan, Abi Wali Matin. Sanjah Abi Jemeni, Fihita Aam. Jätti valifanun. Mä K forefronti Thank you. Joo, Poppa V expandaitossa tähän aikana. Mm omina, sop celi. So, Bis 지kgi Nune הנ positives ith野 kir 있어요? Käsit tuh Tyh isneedooorissa وطبعا خرج بقوله تلحق الآخر ما تلحق الأول مثل انكسر وما يلحق الوسط متكسر منكسر عفوا ومن التوكيد الخفيفة ومن توكيد الشديدة نعم إذن كل كلمة كل كلمة تقبل التنوين فهي اسم أه؟ كل كلمة تقبل التنوين فهي اسم إذن هذه علامة من علامات الاسم كل كلمة تقبل التنوين فهي اسم جيد تقول هذه مدرسة إذن فمدرسة اسم وليست شعر ملاحظة ja harhafna anna hansmun binaada bittan uini. Bittan uini. Maxalla, baarak الأعلامة الثالثة التي نعرف بها اسمه وهي دخول الألف واللام دخول الألف واللام البصريون يقولون دخول ال... ما هذا خلاف البصري على كل حال هذه الأمور لا تنبني عليها قضايا عظمى Alkufijun ja kullu nulla al-alifu l-lam, al-basarjuna ja al-al, lam al lam الأخوات الإخوة المجتهدون إلى غير قائل كل كلمة تقبل الألف واللام فهي اسمن. فهي اسم طيب العلامة الرابعة العلامة الرابعة دخول حرف الخفض حرف الجري الطربشة كذلك دخول حرف الجر حروف الجر لا تدخل إلا على الاسم لا تدخل لا تدخل إلا على الاسم كل كلمة دخل عليها حرف من حروف الخفض أو الجر فهي اسم مثل دخلت إلى غرفتي مثلا طريق الجنة ها؟ إذن طريق هنا فهي اسم لأنه دخل عليها إله دخلت عليها إله إذن كل كلمة تقبل حرف الجر فهي اسم أو تقول جئت من دار سعيد فكلمة دار اسم وعرفنا أنها اسمه بدخول حرف الجر عليها بدخول حرف الجر عليها أو تقول قرأت القرآن في المسجد مثلا وهكذا كل كلمة تقبل حرف الحروف الخفض فما هي حروف الخفض حروف الخفض أو حروف الجر وهي من وإلى من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام ثم تنضف إليه حروف القسم ويضرر والياء والتاء جي. نعم ما معنى يعني كلمة من ما معناها ما معنى من Ah, ah, saavutu, ah, al-Qarīyat al-Madinat, wafi, wafi wa إذن ما معنى من معاني من معاني من الابتداء ما شاء الله الابتداء تمام من معانيها الابتداء تقول سافرت من إلى من كذا إلى كذا من معانيها الابتداء وإلى ما معنى من معاني إلى ماذا من معاني انتهاء تماماً انتهاء تقول سافرت من مكة إلى المدينة لا حرمنا الله وإياكم من مكة ولا من المدينة هي. من وإلى أو تقول قرأت القرآن من سورة البقرة إلى سورة الأعراف مثلا ها؟ والمعنى بدأت قراءة القرآن من Min suorat elävät, ja min teet suorat elävät. Min suorat elävät, إذن المقصود من معاني عن المجاوزة المجاوزة تقول سألت عن كتاب الشيخ الفلان في المكتب فلم أجده أه؟ أه؟ طبعا عنها هنا دخلت على هذه الكلمة, الكلمة كتاب فهي اسم لأنها من علامة الاسم يقول تعالى يسألونك عن الخمر والميسر ويقول تعالى يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الساعة ما يسألونك عن الساعة طيب ثم تأتي كلمة تعالى على وعلى ومن معانيها الاستعلاء هل الاستعلاء أو العلو ها الاستعلاء أو العلو، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، والاستواء معلوم، ولكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، كما قال إمام المدينة من ذلك أحمده الله والإيمان به واجب، تمع، أحمده الله عليه. كل كلمة دخل دخلت عليها على فهي اسم من وإلى عن وعلى وفي وفي لقد كان لكم في رسول الله إشوة الحسنة من معاني في الظرفية الظرفية يقول الماء في الكوز ما؟ أو الماء في القربة أو الماء في القنينة لم تعد هناك قرب ما؟ الماء في القنينة وعليكم السلام سلامة الله طيب إذن تفيد الدرسية وتدخل على الاسم كل كلمة قبلت في فيسمن جيد نعم من وإلى عن وعلى في لقد كان في يوسف نعم ثم تأتي مع الكلمة رب رب من معانيها التقليل رب رجل كريم لقيته أه؟ رب رجل كريم لقيته رب كذلك الباء الباء من معانيها التعبية تماما أعجبت بأسلوب الاستاذ مثلا من معانيها التعديع وكذلك الكاف تفيد ماذا الكاف من معانيها ماذا الباء والكاف الكاف من معانيها ها؟ الكاف من معانيها التشبيه أحسنتم القط كالنمي رأيت رجلا كالأسدي ك الأسد يعني في في قوته وفي غيرته يعني تعلمون بأن الأسد من أشد الحيوانات غيرة على أهله <تصفيق> لو يعني لو أن أسدا مر بعينه يعني مرة فقط انتبه لو أن أسدا مر بعينه لا يهدأ لهذا الأسد قرار حتى يبحث عنه ها؟ فيعضه ثم يعود إلى عينه ولو قطع عشرات الكلمترات بحثا عن هذا الذي مر بجانب العين ولم يحترم لبؤته في غيمته إذا الكاف للتشبيه شبهنا الرجل بالأسدي لسطواته وقوته وكذا النور الخامس حروف القسم آه اللام بقيت تمام بقيت معنا اللام تقول هذا الكتاب لسعيد لسعيد لسعيد يعني اللام تفيد الملك ها؟ يعني يملكه سعيد يملكه سعيد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 دخل عليها حرف من حروف القسم فهي اسمن فهي اسمن وحروف القسم كما قال المصنف المؤلف رحمه الله هي الواو والباء والتاء الواو والباء والتاء جيد كما في قوله تعالى و والسين والزيتون وطور سنين إذن فكلمة وتن اسم لأنه دخل عليها حرف القصر والزيتون اسم لأنه دخل عليه حرف القصر والطور كذلك والعصر كذلك تمام والعصر والفجر نعم والفجر والفجر وليال عشر نعم إذن كل هذه أسماء لأنها دخلت عليها نعم دخلت عليها آه آه لكن لا يجوز أن نقسم بهذه العلماء الله جل وعلا هو خالقها وله الحق في أن يقسم بها الله هو خالق هذه المخلوقات وله الحق سبحانه بأن يقسم بها Jawah, ole hyvä. Allah hilft y깨�uds tidak. яз eli järnimCH Ready järnimCH Well والباء والتاء نعم <نام> <نام> ما <مزح> شاء الله <تصفيق> قال تعالى قل أبي الله وآياته ورسولي و... أبي الله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون والله هذه الآية ما شاء الله الذين يستهزئون بسنة رسول الله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أبي الله الله لا اسم شلاله Ismail, että tiedän, että halusin olla wa هذا من نسبة للباء فلا أقسم بمواقع النجوم ثم تأتي بعد ذلك التاء فالله لقد آترك الله علينا كما جاء في صورة يوسف فالله إذن فإسم جلاله نسمه لأنه دخلت عليه التاء دخلت عليه التاء اذا في قوله تعالى قل اد الله الباء هنا ها ليست حرف شر وإنما حرف قسم كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ها هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لان هنا للقسم وليست للشر والباء طبعا الباء مشتركة بين حروف الخفض وحروف القسام نبغى معنى بأن حرف الباء مشتركة بين حروف الخفض وحروف القسام طيب إذن هذا بالنسبة لحروف الخفض وبهذا نقول أنهينا علامات الإسم نقول أنهينا بفضل الله تعالى العلامات تدخل عسم وقلنا ما هي علامات الإسم أولها أولها هو مالة أول هذه العلامات الخفض نعم أو الجذو نعم تمام العلامة الثانية هي ماذا نعم أحسنتم. التنوين والعلامة الثالثة العلامة الثالثة هي دخول الألف واللام نعم دخول واللام والعلامة, والعال... والعلامة الرابعة ja joudu khulu, no, khulu fuljava, khulu fuljava. Ja la la la la la la la la al la la la la la la la la la la ويأتي بعد ذلك علامة الاسم علامة الفعل عفوا ونرجع الكلام عن علامات الفعل إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله إن أطال الله في أمالنا فجزاكم الله خير جزاء على متابعتكم وتقبل الله منكم وشكر الله لكم نعم حروف نداء كذلك نعم نعم هنا هذا كلام ابن مالك هذا كلام ابن مالك أنه يضيف الإسناد كذلك نحن نريد أن نمشي مع ابن أجروم يعني هذه حصة للنحو الميسر للنحو الميسر الله يكرمكم بعد ذلك إن أنهينا الأجرومية وترغبون في مستوى أعلى نمر إلى الألفية إن شاء الله فجزاكم الله نحن نرغب أن يحفظ إخواننا وأخواتنا هذه القضايا يعني نبدأ بها هذه القضايا الصغيرة وهذا هو منهج سلفنا رضي الله عنهم في التلقي وفي التعليم كما في قوله تعالى ولكن يكون ربانيين بما كنتم تعلمون أو تعلمون الكتاب قال ابن عباس الرباني هو الذي يبدأ بصغر العلم قبل كباره فنريد أن نكون أن نكون ربانيين وأن نبدأ بصغر العلم إن شاء الله وتعالى ثم بعد ذلك ننتقل إلى كباره سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وأن يوفقنا وإياكم لخدمة لغة القرآن ولغة السنة وأن يجعلنا ممن يذبون عن هذه اللغة ويعيدونها إلى أوجه التي كانت عليه فنسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعاً وأن يبارك فيكم وفي حضوركم وفي متابعتكم وتقبل الله منكم إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان